بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لام ميم 111. تلك آيات الكتاب 112. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن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 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بِرَقِّ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا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 وَفِي الْأَرْضِ طَعَامٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ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 119. وإن تعجب قَوْلُهُمْ قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد 110. أولئك الذين كفروا بربهم 111. وأولئك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 112. الله مَا ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد 113. وكل شيء عنده بمقدار 114. عالم الغيب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 115. له معقبات من بين يديه ومن خلفه مِنْ من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ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 سَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّبْيَا وَمِمَّا يُقْذَفُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ رِثَاءُ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 112. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 113. إنما يتذكر أولو الألباب 114. الذين يوفون بعهد الله ولا وَالَّذِينَ يُصِّلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغْيَانٍ أَوْ أَغْرَاهُمْ رَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ذي الحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 ثُمَّ أَمْرُكُمُ بَادَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ 117. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 118. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 110. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليهم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 117. أن لو يشاء الله وَلَا الناس جميعا 118. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله 112. إن الله لا يخلف الميعاد 113. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 112. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 113. وجعلوا لله شركاء قل سموهم 114. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 111. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 112. ومن يضلل الله فما له من هاد 113. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق 114. وما لهم من الله من واق 119. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 110. أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب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 111. إليه أدعو وإليه مآب 112. وكذلك أنزلناه حكما عربيا 113. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقدَدَ أَْرسَ النسُ لَم مِنْ قَبِلِكَ وَجَعَناَا لَهُم أَزْواجَ وَذُّيةَ وَمَا كانَانَ لِرَرسُولٍ أَ يأكِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِئِذنِ الل لِكُلّ أَجلَلٍ كِثَاب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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصِّهَا مِنْ أطرافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا 112. مَا ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 113. ويقول الذين كفروا لست مرسلا 114. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم صدق الله con